بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل فَأَصْمُلِ الْوِثِ حَجَر أَلَمْ تَرَ كَفَّ فَفَا وَثَمُودَ نَحْنُ جَاوَزْ صَرْحَ رَبِّ نَوَادِ وَآفَى الذين طروا في البلاد Wow. wow. Vennatuk karimun annati ma wa لَا دُكَتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًا صَفًا What he يا أية النفس المطمئنة ارجعين ربك راضية راضية فدخذي في عباد sapete 我дел